「こんにちは」<音楽> Voilà. La... موسوعه الذين النابلسي ي ف جهنم مثوى للعلوم م ت ك ب ر ي ن الاسلاميه ت ق و ا ب ف و ر ا ل ا ع ر ا ي و َََ ل ت م و س و ن َ النابلسي للعلوم َََّ ه ف ا ْ ب ُ د َ مِنَ ا ل َّ ا ر َ وَمَا قَدَرُ ا ل ل ََ حَقَّ قَدَرِهِ َّ ه و ا ل ْْ أ ََ ر ض ُ ج م ِ ي ً ا はい。 ونعمائكم <تصفيق> 宗教法人は宗教法人です。